حصريا على موقع دي جي كيمو سنا <تصفيق> الحود Yeah بدي الأمان رح راح وسابني اه صدمني والبساطه بقى وخاني حصريا على موقع دي جي كيوم